وَل إِن أَذَقُنَإِ سَانَ مِا رَحمَةً فَُّ نَزَعنَّهاَا مِنهُ إِهُ لَأُوسُ كَفُ وَل إِن أَذَقُنَاهُ نَعمم أَبَْ دَبَرُ أَمَسَّدْهُ لَقُولًاَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ